لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم واسابهم فتحوا قريبه ومقانم كثيرة ياخذونها وكان الله عزيزا حكما وعدكم الله مقانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وقف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولولد بار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفّ أيديهم عكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أذفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرة ومن الذين كفروا صدّوكم عن المسجد الحرام والهدية معك فلن يبلغ محله ولولا رجال أمم من ونساء أمم منات لم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابنا ليما